إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان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 ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلا